الفجر الباس مقاتل من قلب الليل الجاثم الفجر الباس مقاتل من قلب الليل الجاثم وابيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم الفجر الباس مقاتل الفجر الباس مقاتل من قلب الليل الجاثم الفجر الباس مقاتل من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم الفجر الباسم قادم بشباب صل الفجر برجال باع العمر بشباب صل الفجر برجال باع العمر بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكرة الفجر الباسم قادم لبنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء لبنات طبن صفاء عطرا بنساء عشنا حياة لله وكنا ضياء الفجر الباسم قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الامه ات من بعد شتاء قاتم الفجر الباس قاد بشباب صل الفجرا برجال دعوا الامه بشباب صلى الفجرا برجال دعوا الامه بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكره الفجر الباس قاد ببنات طبن صفاءا عطرا طهرا وحياء البنات طبن صفاءا عطرا طهرا وحياء بنساء عشنا حياة لله وكن ضياء الفجر الباس مقادم الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجافم الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجافم وربيع الأمة آذن آل من بعد شتاء قاطم الفجر الباس مقادم بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها وهم البشرى للدنيا وغدا يمحون أساها الفجر الباس مقادم بكتاب ضل دليلا للأمة جيلا جيلا بكتاب ضل دليلا للأمة جيلا جيلا من حيرتها يهديها ويعيد المجد أصيلا الفجر الباسم قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آتٍ من بعد شتاء قاتم الفجر الباس مقادم بالأمل العذب السامي بالهمة بالإقدام بالأمل العذب السامي بالهمة بالإقدام وبأن خير هداة في ذاكرة الأيام الفجر الباس مقادم الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا ما دما الروح طموحا والقلب يفيض يقينا الفجر الباس مقدّم الفجر الباس مقدّم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس مقدّم من قلب الليل الجاثم وربيع الامه ات من بعد شتاء قاطم الفجر الباسق قام بالامل العذب السامي بالهمه بالاقدام بالامل العذب السامي بالهمه بالاقدام وبان خير هدات في ذاكرة الايام الفجر الباسق قام الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا الخير الباقي فينا يكفينا بليحينا ما دام الروح طموحاً والقلب يفيض يطينا الفجر الباس مقادم الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آتٍ من بعد شتاء القاتم الفجر الباس مقادم الفجر الباس مقادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس مقدّم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آتٍ من بعد شتاء قاتم الفجر الباس مقدّم الفجر الباس مقدّم الفجر الباس مقدّم